موقع الشيخ ياسر الدوسري اللهم مقدم. يا مجيب دعوة الداعين ويا محط آمال الراجين اللهم من كان من أبنائنا عاقا لوالدين اللهم فمن عليه بتوبة عاجلة واجعله قرة عين لوالديه اللهم واحفظ شبابنا المبتعثين والمبتعثات اللهم واحفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك اللهم وأصلح نساء وبنات المسلمين اللهم حبب إليهن الإيمان وزينه في قلوب behind اللهم وجعلهم هاديات مهديات غير ضالات ولا مضلات اللهم وجعلهم مؤمنات طانتات تائبات عابدات سائحات اللهم وجعلهم حافظات للغيب بما حفظ الله اللهم وزينهن بالحشمة والعفاء اللهم اللهم وقفهم شر الاشرار وكيد الحجاب اللهم امن الطالبي واعط السائلين وكل الفقراء واليتاما والمساكين اللهم كل المستضعفين والارامل والمطلقات والمعلقات والمهمومين اللهم اصلح وسائل الاعلام في بلاد المسلمين اللهم واحفظ المسلمين من شر قنوات رذينا اللهم وفقوا لا تأمرنا لكف شرها وصد أذاها اللهم أيد العلماء العاملين والدعاة المخلصين والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر اللهم وأزل عنا الغلا والوباء والربا والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن بلادنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين اللهم وألبس بلادنا وبلاد المسلمين لباس الأمن والإيمان.